يا أخي يا يا أخي يا أخي يا أخي إليك يا, يا, يا هزوني وكأنني بسان خيالك بالشروق بداليا، إن كنت أرثيك الغدات تلوما، فلكم مرثا قلب الجريح لحاليا. فلك السلام مع الكواكب ما بدت، فلك السلام مع الكواكب ما بدت، أو طار طير أو ترنم شاديا يا أخي يا أخي يا, يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل بلحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها نائمات أم حزن نجلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمة السماء ترجو النعمات. فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم هم الوفاء ترى وجوه الناعمات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم اللباس هم الوفا يدعون في الليل البهين يا رب نقبل ذا الدعاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمة السماء يا, يا ربي إنا مذنبون يا ربي إنا مشفقون يا ربي إنا راغبون. في جنات فوق السماء يا ربي اننا مذنبون يا ربي اننا مشفقون يا ربي اننا راغبون في جنات فوق السماء في جنات الخلد التي رفع رسولنا لها اللواء يا اخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة، لمحبة واللقاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمة السماء.